غير <تصفيق> <تصفيق> المغضوب عليهم ولا الظالمين <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> يا أيها الذين آمنوا قووا أنفسكم وأهليكم نارا نارا وقودها الناس يعتذر <تبعوا> اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا <توبوا>, توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم xây đi cùng yêu đời khi là cũng نورنا وارفر لنا إنك على كل شيء إنك على كل شيء قدير يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين وابرز عليهم ومأواهم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 الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المطوب عليهم ولا الضالين أولم يروا إلى الطير فوقهم صار ما يمسكهم الا الرحمن ان هو بكم شؤم نص ان من هذا الذي هو جندكم ينصركم ينصر تَأْثِرُونَ إِلَّا فِي أُمُورٍ أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَخْضُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِقَبَ بَلْ لَعَنْتُمْ فِي عُتُوٍّ وَنُفُونٍ أَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفهد قليلا مما تشكرون قل هو الذي برأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى صادقين. قل انما الله مع الله و قُلْ هذا الَّذِي كُنْتُمْ تُمُتُّونَ إِلَيْهِ تَنَّازُلًا قُلْ أَأَنْتُمْ أَهْلُكُم إِنْ أَحْلَكَ اللَّهُ مَن مَّعِيَ أَوْ رَحِمَنَا فَمَن يجير ستعلون منه وفي ضلال ممين قل أرأيتم إن أصبح ماءكم أورا فمن يأتيكم